فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى يَدُلُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا فَذَرُهُمْ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ كاليوم الذي كانوا يوعدون وَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أُنْذِرَ قَوْمَكَ أَن أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جاء أخبر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرا.